أبونا مينا كان من عادته يتمشى ساعة الغروب كان يتمشى بر طحنته شرق وغرب شمل وجنوب أبونا مينا كان من عادته يتمشى ساعة الغروب كان يتمشى بره طحنته سرقوا بر باسمه لو جنو اتار اتنين كانوا مرابينه دخلوا عند الفرن الدارو قالوا يدخلوا ونروح دربينه نسرع منه هدا يا زوارو دخل البابا وتربس بابه طلع يصلي فوق يصيح البابا طول في غيابه سمع بس صلاه تسبيح دخل البابا وتربس بابه طلع يصلي فو يصيح البابا في غيابه صلوا تسبيح نوصل للعد ولا منزلش قالوا هنشوف ايه بس نهايته هو يصلي ولا بطلش شيء جوه يا قالوا بينا يلا نطلع له بس يا رب انت تسلمها ملقوش سلم يطلعوا منه بصوا الفوق سما ونجومها قالوا يالله نهرب على برة والهنا تاني أبدا ما نعود ملقوش أصار الباب بالمره ومكانه بيته مسدود قالوا يلا على برة والهنا تانية بدن ما نعود ملقوش عصر الباب بالمره ومكانه بالطوب مزدود نزل البابا في الفجريه عالسلم السلم التاني قال ما تجوش المنطقة دية ولا اشوفكم هنا ابدا تاني ودي دليل على قلبه الطيب بيسامح حتى الخاطئين زي الفادي ما كان بيطيب وبيقبل كل الطيبين ده اللي بيدل الفادي حياته ربنا ابدا ما يسيبوش وبيحرسه في جميع أوقاته والعشرار ما تقربه دل بيدي الفاتي حياته ربنا أبداً ما يسبوش وبيحرسه في جميع أوقاته والعشرار ما تقربه